لا عيب لا عيب جدا جدا جدا جدا جدا وانا اسف ليك يا محمود لا اعمل حاجة ده انت لا لا لا لا عيب لا عيب لا عيب لا عيب لا عيب بص عايز اقول حاجه بس يا ابو ما بس يا احمد هيسوق عليا وهو رافع ما سالتش نفسك انا رفعته ليه قول لي عشان عشان بقولك الله خلاص لا ما سالتش نفسك انا رفعته ليه رفعته ليه انت كل همه تقعد تكسر فيا وتحطم فيا وتنزلني ايوه بحس فيك بيدي ما بنزلني وخلاص اتكلم بقى خلاص وطي صوت ايوه رفعته وهعمل فيك كل حاجه لو جيت ناحيتي او ده تاني انا احنبيك عشان بيعمل لي كده وكان شيء بيحاصرني كده وكان شيء بيعطرني كده انا من ساعه ما اتجوزته ما كنتش بطل تعطر في ايوه بس مش عايزه اسمع خالص اسال نفسك انت افتكر انت عملت فيه ايه ولا انت تفتكرش الزوج يعملها ده بس. لا يا ماما انا يا ماما, ماما, ماما مش كده مش لسه مخطوب يعملوش منظرهم كده دي مش الجواز انا افتكرها مش الخطوبه انا عايزك تعمل حاجه بقى يعني ايه اما تهدى بس هي كده تهدى بردك جيت الخط اللي انت عايزه جيت الخط اللي انت عايزه انت مش هيشارك فيها معك بس ما تلاقينا غلطانين في حاجه يعمل حد احنا خدمينا.